من نعيم ا ل ج ن ة أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة لا ينامون و لا يموتون بل هم يعيشون بهذا النعيم عيشه أ ب د ي ه لا انقطاع فيها و لا نوم فيها و لا موت فيها و ذلك حتى لا يفوتهم أ د ن ى شيء من النعيم الذي ينام قد يفوت ه شيء لا حتى النوم ما فيه حتى لا تكدر و لو بلحظه حتى لا يفوتك أ د ن ى نعيم النعيم ا ل ج ن ة ل أ ن النوم كدر و نقص و هو ص ف ة ا ل ع ا ب ز في الدنيا المحتاج أ م ا في ا ل ج ن ة لا النعيم خالد و التلذذ بالنعيم أ ي ض ا مستمر و م ع ا ي ش ة النعيم لا انقطاع فيها و لا نقص فيها و لا نوم و لا موت في ا ل ج ن ة سئل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ينام اهل الجنه فقال النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم النوم اخو الموت واهل الجنه لا ينامون رواه قبراني وغيره مسناد صحيح النوم أ خ الموت ولذلك لا ي ن ا م أهل ا ل ج ن ة حتى لا يصيبهم أ د ن ى موت وحتى لا يفوتهم أ د ن ى نعيم من نعيم ا ل ج ن ة و أ ي ض ا ً أ ه ل ا ل ج ن ة أ ي ض ا ً لا يموتون ولا يفنون بل نعيمهم أ ب د ي و سرمدي ا ل ق ر آ ن مليء بايات نعيم ا ل ج ن ة و تذيل خالدين فيها أ ب د ا خالدين فيها ابدا خلود و خلود أ ب د ي في نعيم ا ل ج ن ة التي أ ع د ه ا الله تبارك و تعالى و قال أ ي ض ا لا يذوقون فيها الموت إ ل ا ا ل م و ت ة ا ل أ و ل ى ووقاهم عذاب الجحيم ذقت م و ت ة الدنيا خلاص انتهى ا ل أ م ر أ م ا في ا ل ج ن ة و أ ن ت ت ع ي ش م هذا مع هذا النعيم لا يذوقون فيها الموت إ ل ا ا ل م و ت ة ا ل أ و ل ى في الدنيا ووقاهم عذاب الجحيم في س و ر ة مريم يقول الله تبارك و تعالى و انذرهم ايا محمد يوم الحسره و انذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر و هم في غفله و هم لا يؤمنون انذار ليوم ا ل ح س ر ة يعني يوم ت ت ح س ر فيه النفوس تتقطع فيه القلوب تموت القلوب كمدا و غيظا و ندما ح س ر ة متى يقع يوم ا ل ح س ر ة أ خ ب ر المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و فسر هذه ا ل آ ي ة و خير من فسر ا ل ق ر آ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ خ ب ر في احاديث ك ث ي ر ة أ ن الله عز و جل أ و أ ن الموت يوم ا ل ق ي ا م ة يؤتى ب ص و ر ة كبش فيوضع بين ا ل ج ن ة و النار فينادى يا أ ه ل النار تعالوا تعالوا أ ت ع ر ف و ن هذا قالوا بلى إ ن ه الموت ثم ينادى يا أ ه ل ا ل ج ن ة تعالوا تعالوا أ ت ع ر ف و ن هذا بلى إ ن ه الموت فيذبح هذا الكبش بين ا ل ج ن ة والنار فيقال يا اهل ا ل ج ن ة خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت فيزداد أ ه ل ا ل ج ن ة فرحا إ ل ى فرحهم م ه ك و ا ويزداد أ ه ل النار نكدا وحزنا إ ل ى حزنهم عذاب ش ر م د ي أ ب د ي و هذا الكبش و هذا الذبح و هذا ا ل إ ت ي ا ن كله حقيقي لا خيال فيه أ ب د ا كل ما أ خ ب ر به الله عز و جل عن ا ل ج ن ة و النار و كذلك المصطفى عليه السلام عن ا ل ج ن ة و النار كله ح ق ي ق ة لا خيال يذبح الموت خلاص خلود أ ه ل ا ل ج ن ة فيزداد أ ه ل ا ل ج ن ة نعيما و فرحا إ ل ى فرحهم و هذا الفرح الذي لا فرح بعده قال يزيد ا ل ر ق ا ش رحمه الله أ م ن أ ه ل ا ل ج ن ة من الموت فطاب لهم العيش و أ م ن من ا ل أ س ق ا م فهناهم في جوار الله طول المقام ما كموت لا موت ولا أ س ق ا م أ ب د ا فيفرحون و يهنا و يهنا بطول المقام في جوار المليك المقتدر عز وجل ثم يبكي حتى تجري دموعه على لحيته يتذكر ذلك اليوم الذي كله خلود ولا نكد ولا موت فيه فيبكي حتى تبتل لحيته أ ي ن البكاءون ا ل آ ن في الدنيا من خشيه الله عز وجل أ ي ن الذين يبكون حتى تبتلي لحاهم من خشيه الله عز و جل يتذكرون ذ ل ك اليوم الذي لا نقص و لا كدر و لا كله نعيم و لذلك أ ع ط ا ك م المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ضمانا و أ ن ت م في الدنيا فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ينادى في ا ل ج ن ة لاهل ا ل ج ن ة إ ن لكم أ ن تصحوا فلا تسقموا ابدا و إ ن لكم أ ن تحيوا فلا تموتوا أ ب د ا و إ ن لكم أ ن تشبوا شباب فلا تهرموا ابدا و إ ن لكم أ ن تنعموا فلا تبتئسوا أ ب د ا رواه مسلم اختار ما تشاء ا ل ص ح ة و ا ل ح ي ا ة و الشباب و النعم ة ما في موت و لا في نوم و كله نعيم و نعيم و نعيم و هذا كله فضل من الله تبارك و تعالى و رحمه أ ي ض ا من نعيم ا ل ج ن ة أ ن ا ل ج ن ة كلها نور ا ل ج ن ة كلها نور لا ليل فيها و لا نهار و عجيب هذا ا ل أ م ر مع ان الرب عز وجل قد قال ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا ّ ا ل ب ك ر ة والعشي وقت البكور وقت العشي ا ل ج ن ة فيها بكور وعشي نعم ولكن لا ليل ة ولا نهار بل كله نور و أ ن ت تسير في نور و أ ن ت تتنعم في نور و أ ن ت تعيش في نور وياتيك الرزق والنعيم في ا ل ب ك ر ة والعشي قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن تفسير هذه ا ل آ ي ة أ ي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات ل أ ن هناك ليلا ونهارا ما فيه ولكنها في أ و ق ا ت اي النعيم تتعاقب أ و ق ا ت تتعاقب يعرفون مضيها ب أ ض و ا ء و أ ن و ا ر وقال ابن ت ي م ي ر رحمه الله ه ابن تيمير م ح يقول و ا ل ج ن ة ليس فيها شمس و لا قمر و لا ليل و لا نهار و لكن تعرف ا ل ب ك ر ة و ا ل ع ش ي ة بنور يظهر من قبل عرش الرحمن تخيل يا ج م ع ه تخيل هذا النعيم و أ ن ت تعيش فيه نور في ا ل ج ن ة ت أ ك ل و تشرب و تمرح في ا ل ج ن ة و تتنعم في ا ل ج ن ة و هو كله نور لا ليل فيه و لا نوم فيه و لا موت فيه بل كلها نارت ء ن ا بنور الله تبارك و تعالى أ ع ظ م نعيم في ا ل ج ن ة و ختام مسك هذا النعيم و هو حين تكتحل عيون أ و ل ي ا ء الله عز و جل بالنظر إ ل ى وجه الله تبارك وتعالى ثم حين يحل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فلا يسخط عليهم أ ب د ا هذا والله هو أ ع ظ م نعيم وهو خ ا ت م ة مسك هذا النعيم أ ن تتلذذ وتكتحل العيون بالنظر إ ل ى وجه الله تبارك وتعالى عيانا ً لكن دون إ د ر ا ك ودون ا ح ا ط ة ثم يحل عليها رضوان الله فلا يسقط الله تبارك وتعالى عليهم أ ب د ا ً رؤيه ة ا ل ل ر ض و الله ن ا هي ا ل غ ا ي ة التي شمر إ ل ي ه ا المشمرون في الدنيا وتنافس فيها المتنافسون في الدنيا وتسابق إ ل ي ه ا المتسابقون في الدنيا من نال هذا النعيم بفضل الله عز وجل نسي كل شيء وما طابت ا ل ج ن ة ل أ ه ل ه ا إ ل ا بهذا النعيم العظيم ر ؤ ي ة الله رضوان الله غ ا ي ة ما بعدها غ ا ي ة وهي ختام المسك في نعيم ا ل ج ن ة ل أ ه ل ا ل ج ن ة من الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة حسنه ن ا ظ ر ة ليش إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة إ ذ ا عدي النظر ب إ ل ه و و ض ي ف إ ل ى الوجوه فهو حتما نظر العين ا ل م ب ص ر ة وجوه يومئذ ناضره من ا ل ن ظ ا ر ه والحسن لماذا ل أ ن ه ا نظرت إ ل ى من إ ل ى الله تبارك وتعالى نظرت ل أ ن إ ل ى ربها نظرت وجوه يومئذ ناضره إ ل ى ربها ناظره نعم الوجوه لأنها نظرت الوجوه ل أ ن ه ا نظرت إ ل ى ربها تبارك وتعالى وقال عز وجل عن المجرمين كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون حجب أ ع د ا ؤ ه ولم يحجب أ و ل ي ا ؤ ه حجب الكفار عن نظر الله عز وجل ومتع نظر اولياء الله عز وجل ونظر إ ل ى الله تبارك وتعالى قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا دخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة قال تبارك وتعالى تريدون شيئا أ ز ي د ك م فيقولون يا رب أ ل م تبيض وجوهنا أ ل م تدخلنا ا ل ج ن ة و ت ن ج ن ا من النار قال فيكشف الحجاب الرب يكشف الحجاب في ا ل ج ن ة ل أ ه ل ا ل ج ن ة قال فما أ ع ط و ا شيئا أ ح د إ ل ي ه م من النظر إ ل ى ربهم تبارك وتعالى ثم تلا للذين أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة لمن أ ح س ن في الدنيا له الحسنى وهي ا ل ج ن ة و أ م ا ا ل ز ي ا د ة وهي النظر المبصر إ ل ى وجه الله تبارك وتعالى لهم ما يساءون فيها ولدينا مزيد ا ل ز ي ا د ة من الله الفضل من الله أ ن ترى إ ل ى وجه الله تبارك وتعالى بل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى يؤكد لكم هذه ا ل ن ع م ة قال إ ن ك م سترون ربكم عيانا كما ترون هذا أ ي القمر ل ي ل ة البدر تمام ل ي ل ة اربعه عشر لا تضامون في رؤيته هل تضمون في ر ؤ ي ة القمر ل ي ل ة البدر لا والله هل تضارون ر ؤ ي ة الشمس ليس دونها سحاب لا والله إ ن ك م سترون ربكم هكذا وضوح الرؤيه هكذا في ا ل ج ن ة وهذا نعيم الله ما بعده نعيم قال ابن ا ل أ ث ي ر رحمه الله ر ؤ ي ة الله تعالى هي ا ل غ ا ي ة القصوى في نعيم ا ل آ خ ر ة و الدرجه العليا من عطايا الله الفاخره و لذلك النبي عليه الصلاه و السلام كان حريصا ان يقول و اسالك لذه النظر إ ل ى وجهك اسال الله عز و جل ان يكحل كل عين بتت و سهرت من خشيه الله عز و جل و في ذات الله عز و جل ان يكحلها و يمتعها بالنظر إ ل ى وجهه تبارك و تعالى في ا ل ج ن ة ذلك النعيم الذي ما بعد نعم ي عباد الله و أ م ا رضوان الله تبارك و تعالى و هذا هو الرضوان الذي ما بعده شيء قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ن الله تعالى يقول ل أ ه ل ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة يقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل رضيتم هل ر ض يقولون ت م ي وما لنا لا نرضى يا رب وقد أ ع ط ي ت ن ا ما لم تعط احدا من خلقك يا رب فيقول الا أ اعطيكم أ ف ض ل من ذلك يقول و ن يا رب واي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلاسخط عليكم بعده أ ب د ا ً متفق عليه صلى الله عليه وسلم يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم هل الرضوان هو ك ا ل ج ن ة لا اسمع قال الله عز وجل ورضوان من الله أ ك ب ر الرضوان في ا ل ج ن ة أ ك ب ر و أ ف ض ل من نعيم ا ل ج ن ة ل أ ن ه لا سخط على الناس بعد ذلك أ ب د ا ولله واديها الذي هو موعد المزيد ل و د الحب لو كنت منهم بديالك الوادي يهيم ص ب ا ب ة محب يرى أ ن الصبابه مغنم ولله أ ف ر ا ح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم ولله أ ب ص ا ر ترى الله ج ه ر ة فلا الضيم يغشاها ولا هي ت س أ م فيا ن ظ ر ة أ ه د ت إ ل ى الوجه ن ظ ر ة أ م ن بعدها يشلو المحب المتيم وحي على يوم المزيد الذي به ز ي ا ر ة رب العرش فاليوم موسم وحي على واد هنالك أ ف ي ح وتربته من أ د ف ر المسك أ ع ظ م منابر من نور هناك و ف ض ة ومن خالص العقيان لا تتقصم وكثبان مسك قد جعلن مقاعد لمن دون اصحاب المنابر يعلم فبينهم ا في عيشهم وسرورهم وارزاقهم تجري عليهم وتقسم اي في الجنه اذا هم بنور ساطع اشرقت له باقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات ج ه ر ة فيضحك فوق العرش ثم يكلم ه يكلموا سلام عليكم يسمعون جميعهم باذانهم تسليمه إ ذ يسلم و يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إ ن ن ي أ ن أ ر ح م فقالوا جميعا نحن ن س أ ل ك الرضا ف أ ن ت الذي توري الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى فالله أ ك ر م فيا بائعا هذا ببخس معجل كانك لا تدري بلى سوف تعلم ف إ ن كنت لا تدري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 في نعيم ا ل ج ن ة و ما فيها من ل ذ ة و نعيم يحسن بنا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ن نختم اليوم و في ا ل خ ط ب ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله في بيان بعض الحقائق ا ل م ه م ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ج ن ة يجب أ ن نفهمها و أ ن نعيها تماما ا ل ح ق ي ق ة ا ل أ و ل ى اليوم فقط ا ل ح ق ي ق ة ا ل أ و ل ى أ ن ا ل ج ن ة حق أ ن ع ي م حق و أ ن ه ا ا ل آ ن م خ ل و ق ة و م و ج و د ة ثم هي لا تثنى ولا ت ب ي د أ ب د الابدين ا احفظ هذا جيدا ً اعلم عقيدتك يا عبد الله ا ل ج ن ة كل ما فيها فهو حق ثم هي ا ل آ ن م خ ل و ق ة م و ج و د ة ا ل آ ن ثم من تنعم فيها بها لا يفنى ولا يبيد أ ب د ا ل آ ب د ي ن جاء في الحديث و ا ل ج ن ة حق والنار حق ثم هي ا ل آ ن م و ج و د ة نعم ا ل آ ن الله خلقها عز وجل خلقت ا ل ج ن ة كما قال عز وجل أ ع د ت للمتقين أ ع د ت جاهزه لاستقبال أ ه ل ه ا إ ذ ن هي حق لا خيال ولذلك هذا يكذب من يزعم انها خيال وترغيبات فقط لكن لا هي ح ق ي ق ة ثم ا ل أ م ر الثاني هي ا ل آ ن م و ج و د ة خلقت ا ل آ ن أ ع د ت ل أ ص ح ا ب ه ا أ ع د ت للمتقين والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مصلى الخسوف تقدم لينال قطفا من ثمار ا ل ج ن ة قال لو أ خ ذ ت ه ل أ ك ل ت م منهما بقيت الدنيا إ ذ ا النبي ر أ ى ا ل ج ن ة ر أ ى بعض الناس منعمين وكذلك الميت اذا دفن في قبره يعرب عليه مقعده من ا ل ج ن ة المؤمن ف ي أ ت ي ه من روحها ونعيمها وطيبها إ ذ ن ا ل ج ن ة حق وهي الان م و ج و د ة ب ا ل أ د ل ة ا ل ص ح ي ح ة ثم هي ب ا ق ي ة أ ب د ا ل آ ب د ي ن نعيم فلا موت اللهم آ ت نفوسنا تقواها زكي أ ن تم خير ن أن زكاها تنزيل و ل م ه ا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم انا نسألك رضاك والجنة تم ن ت هذه ا ل م ا د ة من موقع نداء ا ل إ س ل ا م